استضعفوا في الأرض ونجعلهم أمة ونجعلهم أمة الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري في الرعونة وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين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 نتخذه ولدا, أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لولا اربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل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 عَلَّ الَّذِي مِن عَدُوٍّ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ غَضَبَ مِن عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَاغْفَرَ لَهُ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 السبيل. وَلَمَّا وَرَدَ مَا أَمَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْكُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِ مُمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانَ قَالَ مَا خطبكما؟ قَالَتَا لَا نَسْقِي حتى يُصْدِرَ الرعان. وأبونا شيخ كبير فسقالهما ثم تولى إلى الظني فقال فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاء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 نَسْتُنَا رَأَى لَعَلَّي أَتِيكُم مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ من النار لعلكم فلما أَتَاهَا نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقاة الْمُبَارَكَةِ من الشجرة أي مُوسَى موسى أَنَا أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيطاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. انهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني, اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسلهما معي يرد ان يصدقني انني اخاف ان يكذبون قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما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 ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تثنو عليهم, عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين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 مصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا فيقولوا ربنا لولا ارسلت أرسلت إلينا رسولا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من قالوا قالوا لا لا أُوتي مثلما أُوتي موسى أو لم يكفروا بما أُوتي موسى من قبل قالوا سحرا لتظاهر و قالوا إن بكل كافر تُبِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَاهْدَى مِنْهُمَا هُوَ أهدا مِنْهُمَا اتَّبِعُوهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا فَعَلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ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 ولائك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا بما صبروا ويدرؤون بالحسله السيئه ومما رزقناهم ينفقون واذا سمعوا اللغ واعرضوا عنه وقالوا وقالوا لا اعمالنا ولكم اعمالكم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 وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إِلَيْهِ ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أَكْثَرَهُمْ لا يعلمون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 وَمَا عند الله خير وأبقا أ فلا تأقن أَفَمَوْعَدْنَاهُ أَعْدَى الْحَسَنَ فَهُوَ لَا قِيْمٌ فَهُوَ لَا قِيْهِ كَمَنْ مَتَعْمَلَهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ويوم يناديهم فيقول أين شركاء الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا كما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يوم أبتم المرسلين فعميت عليهم الأمباء يومئذ فهم لا يتسألون فأما من تاب وأمن وعمل صالحا فعسائي يكون من المفلحين.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 فلا تسمعون قل ارايتم ان جعل الله عليكم انها رسرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه أ فلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوه فيه لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم ينادين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 يَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَبَتَغِي فِي مَا أَتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةُ وَلَا تَنْسَى لَصِيْبَكَ مِنَ الْدُّنْيَا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما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 خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى ما إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا وَيْكَ أَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ نَجْعَلُهَا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئة ورد عليك القرآن لردك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب قُلْ إِنَّ رَحْمَتَ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مُنْضِهِرًا لِلْكَافِرِينَ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تكونن مِنَ الْمُشْرِكِينَ لا تدعوا مع الله إلها آخر لا